جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز للقاضي أن يطلب من المدعي اليمين في حالة إنكار المدعى عليه؟ لا هي الحديث حدد ما على المدعي وما على المدعى عليه ما على المدعي وما على المدعى عليه فالمدعي عليه البينة أن يأتي بما يثبت أن الحق له والمدعى عليه اليمين على من أنكر اليمين نعم حسن الله إليكم يقول السائل لو ادعى أحد شيئا على أحد, على أحد آخر فقال المدعى عليه انا ما أذكر فبماذا يحكم في هذه الحالة إذا, ما قا إذا قال لا, لا أذكر فأولا النظر يكون في الاثبات مثل ما جاء في الحديث البينه على المدعي فحتى لو قال المدعي أذكر أو لا أذكر يأتي المدعي بالإثباتات فإذا كانت الإثباتات والشهود والقراء واضحة بأن الحق له فإنه يقضى له به لما قام عنده من قرائن وبين تثبت أن الحق له نعم حسنا الله إليكم يقول السائل إذا أتى الخصمان فالمدعي أتا بالبينة والمدعى عليه بدل اليمين فأيهما يقدم؟ المقدم في الحديث البينة المقدم في الحديث البينة وإذا كانت البينة واضحة إذا كانت البينة واضحة من شهود وقراء والأمر واضح فالبينة مقدمة إذا كانت واضحة وظاهرة في الدلالة على أن الحق للمدعي نعم. بسم الله إليكم يقول السائل جئت حاجا وجاءتني امرأة كبيرة في السن ليس لها محرم تطلب مني أن أعينها في حجها لأنها جالسة على كرسي متحرك وليس معها محرم فهل يجوز لي أن أعينها وأنا أجنبي عنها التعامل مع المرأة الأجنبية عن الإنسان هذا أمر فيها في خطورة وفي محاذير لكن إذا انتفى انتفت المحاذير وتحقق المرأة من انتفائها وهي امرأة مسنة ومن القواعد وفيها وفي في الضعف فإنه يتعامل معها بحذر لكن أيضا ينبغي أن يكون في تعامل معها برفقة أحد من نسائه إما زوجته أو أمه أو أخته فتكون معهم أما إذا كان بمفرده فيا يأتي لها بشخص مع مع أمه أو مع أخته أو نحو ذلك فيخدمها يخدمها لحرج والشكال أو الأمر هو المحرّم منتفي هنا فيخدمها ولا حرج تكون مع أمه ومع أخواته ويا يعمل على خدمتها وهم أجور مأجور على ذلك نعم حسن الله إليكم يقول السائل امرأة رمت في اليوم الحادي عشر الجمرة الصغرى وفي الثاني عشر الوسطى وفي الثالث عشر الكبرى فماذا عليها ما يجزي هذا الرمي يعني هي تعتبر الآن تاركة لواجب الرمي وعليها دم شات تذبحها لفقراء الحرم شات تذبحها لفقراء الحرام لأنها قد تركت واجبا من واجبات حجها نعم حسن الله إليكم يقول السائل رجل نزع ثياب الإحرام ولبس المخيط قبل أن يحلق جهلا منه فماذا عليه يرجع إلى إحرامه ثم يحلق لأن التحلل لا يكون إلا بالحلق أو التقصير نعم حسن الله إليكم يقول السائل شيخنا حفظك الله ماهر. أما إذا كان هذا من زمان طويل فإنه يكون ترك واجبا من واجبات الحج أواجب واجب من واجبات العمرة فيكون عليه شات يذبحها لفقراء الحرم بسأل الله إليكم يقول السائل هل دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره خاص بالحجاج في عرفة أم هو عام لكل مسلم؟ في الحديث قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير وجاء أيضا في بعض روايه الحديث عشية عرفة فهذا من أفضل بل هو أفضل ما يقال في ذلك اليوم والناس في الآفاق يكثرون من ذكر الله والدعاء ويكثرون من ذلك يكثرون من الذكر ويكثرون من دعاء الله سبحانه وتعالى وهم في ذلك اليوم أيضا على صيام لانه يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج لكن الحديث الذي ورد في هذا ورد فيما يتعلق بالذكر الذي يقوم به الحاج عشية عرفة الذكر الذي يقوم به الحاج عشية عرفة وأن أفضل ما يعنى به الحاج في ذلك اليوم الكثير من التهليل يقول السائل شيخنا حفظك الله ما هي الأمور المعينة على قيام الليل يعين على قيام الليل أمور عديدة منها الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى ومن أحسن ما تدعو الله به طلب الإعانة قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولهذا يحرص المرء بعد قضاء انقضاء صلاة العشاء أن يأتي بهذه الدعوة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ويضمن ما يطلبه في هذه الدعوة من معونه المعونة على قيام الليل لأن, لأن قوله اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يشمل أمور كثيرة وهو طلب للمعونه ولولا معونه الله للعبد لما قام بشيء من الطاعات لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولهذا فإن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة الأمر الثاني أن يقرأ فيما كتبه أهل العلم عن قيام الليل وأذكر فائده مرت بي عن أحد أهل العلم توفي قريبا رحمة الله عليه قال قرأت وأنا شاب صغير كتاب مختصر قيام الليل للمروزي يقول قراته وانا شاب صغير اظن قال في السابعة او السادس عشر من عمري وتوفي وقد قارب السبعين يقول فما تركت قيام الليل من ذلك الوقت ما تركت قيام الليل من ذلك لو قرا كتابا واحدا في في صغري يقول فما تركت يتحدث عن ذلك بذلك وهو رجل كبير يقول فما تركت قيام الليل من ذلك الوقت كذلك مما يعين على قيام الليل وهو مهم للغاية. ترك السهر. السهر هذا آفة. وابتلي به الناس في هذا الزمان ابتلاء عظيما وأضر بهم حتى في صلاة الفجر. ليس فقط في قيام الليل حتى في صلاة الفجر أضر بهم مضرة عظيمة. ولهذا يحرص المرء على أن يأوي إلى إلى فراشه مبكرا وأيضاً. يبتعد عن الذنوب والمعاصي ما كان منها يتعلق بالنظر أو السماع أو غير ذلك لأن المعاصي تعيق العبد ومن عقوبة المعصيه الحرمان يحرم الإنسان من كثير من الحسنات وأبواب الخير بسبب الذنب يقترفه وهذا من شؤم المعصي ومضرتها وليقرأ في هذا ما كتبه ابن قيم من أضرار المعاصي على أهلها في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي فإنه فصل حقيقة تفصيلا نافعا جدا ومهما في في هذا الباب فيحذر المرء من الذنوب أما شخص يعني مثلا يأتي في أول ليل ويفتح هذه الأجهزة وينظر مناظر محرمة أو يسمع سماع محرم وي يشغل بصره وسمعه مثل هذه الاشياء ثم اذا اصبح يقول ما استطعت ان اقوم الليل ربما يقول ايضا ما استطعت ان اصلي الفجر ربما يقول ما استطعت ان اصلي الفجر فهذه هذه الاشياء لها مضره مضره عظيمه جدا على المراه أيضا من الأمور المفيدة في هذا الباب مصاحبة الأخيار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعدع عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكما قيل الصاحب ساحب من صاحب أهل العباده وأهل الزهد وأهل العلم وأهل الفضل أثرت فيه صحبتهم ومن صاحب, صاحب الأشرار وأهل الفساد أثرت أيضا في صحبتهم والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عباده بالتوفيق والتسديد لا شريك له نصره جل في علا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين